بسم سوت کور و کم جس مین جلنگ کیسی کلس ان لگ کے نل کمرکی بول ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا انخم اللہ تم فن کم سو بل کم سن وصول تم الد واہ دن ام چی نل پوب نل کم ول فَهَا أَأَم وَلَكُمَّ فِيدَعَلَ اللَّ لَكُمكِمَ وَرزُقُهُم فِيهَا وَكْسُ وَقُلُ لَ قَُ لَمَّ عَغُوف تل محت بلک رد ولت لوگ اس ومن کے نیا فلیہ وَمَنْ كَانَ نکیو فلیہ قُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا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 وما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارجقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا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 يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً ن تین فل مت و ترہ ن والی اب ویلی کل وَدُسُّ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثلث فإن كَانَ پن چنل اِسم بِهَا اب اکم اب أَيُّهُمْ اکوم لَكُمْ نَفْعًا نفا فری اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِلَّا إِن لم يَكُن لَّهُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ مما مِنْ لومیسی وَلَهُنَّ ویم مِمَّا رکھ ل مِن دیہستی سو نیز اُدو کے لن اتو اہن اخ أو وَنَفْلِكِ لِوَاحِدٍ مِنْهُما السُّدُسَ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن میم دیہ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ إِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ إِلَّا وَرَسُولَهُ يُدَخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْ إِنَّ الْأَنْهَارَ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يعصي الله دود خال دل ہو اِنَّ الْفَاحِشَةَ مِنَ النِّسَاءِ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حتى تل مؤ تو الاؤ لمی کمف میت لو ملک على تھی متوبلہ يعملون سو بیلتی سو نیون کر وَكَانَ نالی من ہکیم وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قَالَ إني توبت الآن ولا الذين يموتون وهم پدن لو مادی لا يحل من ل لترث النساء كرها ولا تعبلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموا بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَعَاشِرُهُ النَّبِيلُ مَعْرُوفٌ فَإِن كَرِهْتُمُهُ کرم سیب دل جی و تئی تم اح إذا هن كنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبيناً. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا وليظا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ إِنَّهُ كَابِرُ فاحشة ومقتا وساء سبيلا الجِمَة عَلَكُم أَُّ غَتكُم وَبَاتُكُم وَأَخَواتُكُم وَعَمم تُكُم وَخَتُكُم وَبَناتُ أَخي وَبَناتُ الأخي وأمهاتكم وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِمُكُمْ وربائب يُقُومُ اللَّاتِ فِي حُجُرِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللَّاتِي خَلَتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عليكم إِلَم تَكُودَ خَلْلتُم بِغِنَّ فَلدُ نَ حَعَلَيكُبْ وَحَلَائِدُ أَبَنَاائِكُمُ لَِّذينَ مِنْ أَصْلَّ بِكُبْ. وب نمبین مسل کم تربئی نل مدل ان اللَّهُ كَانَ رَفِورًا رَحِيمًا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اش کم ادی امکنی نئی سی فیمس تم بی گو نی گل جیم تم بہم 129. إن الله كان عليما حكيما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 يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ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 إن تَجِتَنِبُكَبَ إرَمة هَوَْ عَنْهُُ كَِّر عَنكُم سَيئاتِكُم وَنُدَخِلكُم مُ دَخَلَ كَرِيمَا وَلَا تَتَمَن النَّومَا فَضَّلَ اللهَّهُ بِهِي بَعضَكُمْ عَى بَعض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 الِجَالُ قَووَّامُونَ عَلًَا لِسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهَّهُ بَعضَهُم عَلَ بَعضم وَ بِمَا أَمْ فَقُمٍ أَموَالِهِم فَ الصَّالِ حَاتُ قانِتَةٌ حَافِضاتُ لِغَيبِ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 إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتبون ما آتاهم الله من فضله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 إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيماً فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَيْهَا أُولَٰئِ شَهِيدًا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 مِنَ الْغَائِبِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَا آمِن فتيمموا, فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ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 أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا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 فَأَتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكَ عَظِيمًا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ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 إنِنتَنَا زَعتُم فيِي شَيئم فَرُُّوه إلَ اللَّهِ وََّسُولِ إِ ك تُم تُ مِنونَ بِاللهِ وَيَوومِآخِر ذَلِكَ خَيرُ وَأَحسَنُ تَأُلَ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 أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا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 فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فِي أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليماً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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا سُبَاتٍ أَوْ إِنْفِرُوا جَمِيعًا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شهيدا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 وَماَا لَكُم ل تُقاتِلونَ فيِي سَبِيلِ وَالمُسْتَغافينَ مِنَ الررجَِ وَِّسَاءِ وَالوِدانَانَّذينَ يَقُونَ رََّّنَ الذيذينَ يَقُونَ فَنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَجَعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَجَعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا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 فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّونَ وأيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس فَلَمَّا كُتِبَ عَلَْهِ مُكِتَالُ إذَا فَريقُم مِنهُ يَخشَونًا الن سَكَ خَشِْيَةِ اللهِ أَو أَشَدَّ خَشِيَ. وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْ لَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُنْلَمُونَ فَتِيلًا أَيْنَمَا تَكُونُوا يدرك يَكُوْمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُوْلُوْهَا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَإِن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء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 مَ يُطي وَسُوللَ فَقَدَ أَ الط اللهَّ وَمَنْ تَوَلَّ فَمَا أَسَدنكَ عَلَم حَفِيو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 فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ وَلَوْ كَانَ مِن عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ آذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَٰكِنْ لَمَّا جَاءَهُمْ مَا اسْتَطَاعُوا لَهُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ التبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكفرون فبأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها وَمَنْ يَشْفَعَ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُلَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا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 الله لا اله الا الله لا يجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه ومن اصدق من الله حديثا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 خِدُ مِن غُم وَل وَن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 وَلَ شَلَّهُ لَسَقَهُم م لَكُم فَلَ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 أَلَمْ وَيَكُفُّ أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَقَتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأا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 وَلَا تَقُولُوا لِمَن أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ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 و القائِدونَ منِنَ المُؤينَ غيعؤُ لقبَرَارِ وَمجاهذونَ فيِي سَب للل بِأَم وَهِم وَآ سگ لین وَفَضَّلَ وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة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 أَلُوْا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْ فِيهَا فَأُوْلَئِكَ مَا وَا هُمْ جَهَنَّمُ وساءت مصيرا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 كَانَ اللَّهُ عَفُوًّا رَّفُورًا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً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 وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَالتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا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 فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا طَمْأَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْكُوتًا وَلَا تَهِنُوا فِي بْتِغَاءِ الْقَوْمِ اِنْ تَكُوْنُوْا تَأْلَمُوْنَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُوْنَ كَمَا تَأْلَمُوْنَ وَتَرْجُوْنَ مِنْ اللهِ مَا لَا يَرْجُوْنَ وَكَانَ اللهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَكِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهِ وَلَا تَكُلِّ الْخَائِنِينَ خَصِيمًا وستانل الله، الله س إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ بِمَا نل مل میو ہم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم ومن يعمل سوءاً أو يضلل نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً وَمََكسِ بِ إِثمَّم فَإِنَّ مَا يَكسُِوه عَ نَفْْسِه وَكَانَ اللهَّهُ عَمًا حَكمَ ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بغتانا وإثما مبينا وَلَو لَا فَْضْل اللَِّ عَيكَ وَرَحمَّتُ لَهَم مَ قَائِفَتُم مِنهُم أَيُضِلُكَ وَمَا يُضِلُونَ إِلَّ أَفُسَكُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ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 لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أَوْ معروف أو إصلاح بين وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ بْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ وَمَنْ يُشْرِكَ بل پل گل وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا لا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا اضلنهم ولا امننهم ولا آمرنهم فلا يبتكن اذانا الانعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يَعِذُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِذُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا مل یون اند مہی سو ولدین منوام قال حَات سَ دَخلُُ جَناتٍ تَج مِن تَحتِه الأأَنهَا خَذَِ فيه أَبَدَا وَعدَّ الله حقا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ تِلاَ لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ میم مل سو اُجبھی ول ولی وَلَا سی و می یم مینس صالحات من ذكر أو أنسى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا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 قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتام النساء لكن إِنَّمَا كُتِبَ لَغُون وَتَرْغَبُونَ <ترجع> وَتَرْغَبُونَ <ترجع> أَن تَنكِحُوا حُنًّا ثُمَّ عافِينَا مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْتَ قَوِّمٌ لِّلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِن خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عليما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 وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوا أَكْمَلَ الْمَعَقِّلِينَ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّكُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا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 وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ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 إن يكن أَوْ أو فقيراً فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن وإن أو فإن الله كان بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا یا والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُّلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمْ كفعوا ثم آمنوا ثم كفعوا ثم ازدادوا كفراً لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بش منف نی انل مادم الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ امین ايَ تَعُونُ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَن إِذَا سَمِعْتُم آيَاتِ اللَّهِ زب انكم اذا مثلهم إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا الَّذِينَ يَتَرَبُّونَ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 وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَهْدِي كَمُبَيِّنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ ذِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَى لَا يُرَاءُونَ النَّاسِ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 مذب زبین بائی نظل علہ الا علاح الافل دلو سب یا ننو ل تقیدل کے پری نؤل امین دون اتوری وَتَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِيْنًا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْتِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاَعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْمِنَ إلا هو المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله إِن إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليماً مل ملی مل تب دن او تو عن سوء فإن الله كان عفوا ر ان پ ہلیوری دونوفر نکمی نوبی بو نی نوبیب وُرِيدُ بَعْضٌ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَنَا ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حقا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 يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءت هم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم أُرَ بِمِي سَكِهِم وَقُرِنَا لَ مُدُخُلُِباابَ سُجَدَ وَقُرنَا لَهُم ل تَعُّ فِي السَّبَةِ وَآخَذنَا مِن غُمِّ سَقًا سبھی مجھ کو مولیم کل بن بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون بیم قليلا کفری وقولهم کو ہمال بھئی م وقلیم وَمَا سیح وَمَا نصول متل م لَهُمْ و عندین تلفوا فيه لفي شك منه ما لهم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا مل مینتی وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بل رفعه الله إليه وَكَانَ لکل بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصد لو س تدیل کے فری ن مین فِي علیم لکین راسی نیل مل من إليك وما أنزل مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُكِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ, والمؤتون والزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا كم أَوحَن إِ نُحيي وَدَّبِينََ بِمْ بَعدهِ وَأَو اوحينا الى ابراهيم و اسماعيل و اسحاق ويعقوب والاسباط وعيسى وايوب ويونس وهارون وسليمان واتينا داوود زبورا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 إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ مَخَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِالْحَقِّ تَأْمِنُوا رَبَّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا يا اهله الكتاب لا تظلموا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق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 لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وَأَمَّ الذيينَ سْتَن كَفُ وَسْتَكْ بَرْووا فَيُعََُّهُم مذابًا أَليِيمَ وَلَا يَددونَ لَهُم مِنْ دُ اللهِ وَلَ وَلَا نَصيراء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 يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ اِمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكْ وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت أثنتين فلهم الثلثان مما ترك وَإِن كَانُوا إِخْوَةَ رِجَالٍ وَنِسَاءً فَنِعْمَتَ الذَّكَرُ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا والله بكل شيء عليم